أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأغمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى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 راء را قتيل ان ذا وما اكثره من اي شيء خلقه من نقطه خلقه فقدره ثم السدين يسره ثم اماته فاعبره ثم اذا شاء كلا لما يقضي ما امره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلدا وفاكهة وأبا لتعلكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ظافكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة